وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَفَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ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 119. شذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 110. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والمن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 وَمَن يَكُو بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَضْرُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهْهَا لِلَّهِ وَمَن تَتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيْنَ أَأَسْلَمْتُمْ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرا بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يَمْيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِقَتْ أَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ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 قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير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 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِوَيْرِ حِسابٍ لَا يَتَخَذِ المُؤْمِنُونَ الكَاثِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَحْقَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَامُ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما أملت من سوء توذلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذبكم الله نفسه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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُصْفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبراهيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمينَ ذُرِّيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَالَتِ الْمَرْأَةُ إِن رَأَيْتُ إِنِّي لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا انت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 فتها نبات حسنا وتفعلها زكريا كلما دخل <سؤال> عليها زكريا المحراب <سؤال> وجد هذا قالت <سؤال> هو الله يرزق من يشاء بغير حساب بلية طيبة إنك سميع الدعاء كبير حيا مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رضي أن يكون لي غلام وقد بلغ لي الفبر ومرات عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آية كأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا غمز واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ طالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على إسانك ربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلانهم أيهم يكفل مرهم وما كنت لديهم إذ يفتصمون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 وَهَكَلمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكََلَّمَ مِنْ الصَّالِحِينَ قَالُوا رَبَّنَا لاَ يَكُنْ لَنَا وَلَدٌ إِلاَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ بِنَا كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قُضَى مُؤَاخِذًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُفَّ فَيَكُونُ وَيُعْلِمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوَارَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَشُوَلًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أمين أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأدمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأمدئكم بما تأكلون وما يَسْرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُلِّ مَن كَانَ يُؤْمِنُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْكِتَابِ وَلِيُحِمَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صغاط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من قال إلى الله قال الحواريون نحن غاصر الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاتبلا مع الشهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيت ورافعك إلي ونطهرك من الذين كفروا وَمُقْهِهُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فُقَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرُودٌ قُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ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 ذلك نتدوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجوى الذعمة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِذَا تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَالِبٌ عَلَى الْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أهل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سوا بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَسْأَلُ إِذَا بَعْضُهُ لَبَعْضٌ أَوْ بَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحال في إبراهيم وما أنزلت سورات والأنجيل إلا من بعده، أَفَلَا تعقلون ها وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا صريا ولكن كان خليفا مسلما وما كان من المشركين إن أمن الناس بإبراهيم بِأَنَّ هَذَا النَّبِيَّ وَالَّذِي آمَنَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا فَتًى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَن تُؤْذُواكُمْ وَمَا رَدُّ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل كتاب لما تكفون بأيات الله وألتم تشهدون يا أهل كتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتبتمون الحق وألتم تعلمون وقال الله الذين آمنوا وجهنا وما أوتيتم أول حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل في يد الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم يختش برحمته من يشاء الفضل ومن أهل الكتاب من إن تؤمن به بفعل قريء أده إليه ومنهم من إن تؤمن به أنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.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 وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله التذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دور الله ولكن ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمين الكتاب وبما كنتم تدرسون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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأغذتم على ذلكم إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمعت ولا بعد ذلك، فأولئك هم الفاسقون، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَفْعُولُ وَلَهُ أَسْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نبرق بين أحد منهم ونخل له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين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 الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف أنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَهُمْ مَا نُمْسِكُهُمْ فَمَدَادُهُمْ كُفُورٌ لَّا تُقْبَلُ ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تلالوا البر حتى مما تحبون وما تنفقوا من شيء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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُؤلَاءَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ بَرَأَنِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِن أول بيت مضع للناس الذي ببكة مباركا ومدلل العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 قول يا أهل الكتاب ما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها وجوه وأت من شهداء ومن الله بضاعف تعملون يا أيها الذين آمنوا إن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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَغِلظَةٍ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 يأمرون بالمعروف ويلهم عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لان تغنى عنهم أمورهم ولا أموالهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نثر ما يعفقونه في هذه الحياة.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 قد بدت البراء من أفواههم وما تكفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هاتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَفُوا عَلَيْكُمْ لَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّمَا تَمْسَكُمْ حَسَلَتْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ نَفْرَحُ بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذ قَطَعْتُمُ الْعَهْدَ يَا إِسْرَائِيلُ لَا تَخُونُوا بِهِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذا هم الله فتالي منكم أن تفشل الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم للا فاتقوا الله لعلكم تشكرون.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 يُمْدِدْكُمْ الرَّبُّ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمِنَ النَّصْرِ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 يوفِه لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّب مَن يَشَاء وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَكُونوا رِبا أَضْعَافا مُضَاعِفَة واتَّقُ اللَّه لَعَلَّكُم تُفْلِحونَ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 الذين ينفقوه في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم تتروا الله ذكروا الغام فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَزِرُوا فِي الْأَرْضِ فَغُرُو كَفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ هَذَا بَيَانُ لِلْنَاسِ بَهُذَى وَمَوَعْقَةٌ لِلْمُتَكِّئِ وَلَا تَهِلُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَنْتَ اعْلَمُوا إِنَّكُم مُّؤْمِنُونَ إِذَا إن رَسَسْكُمْ طَرْحًا فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ طَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلكَ الْأَيَّامُ مُتَاوِرَةٌ بَيْنَ النَّاسِ قُلْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقواه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإما فأو قلبتم على أعقابكم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 فأسرفنا في أمرها وتبت أقدامنا وانشرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِذَا أَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَهْدُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۖ أَلَا هَٰذَا قَوْلُ الْقَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُنَكِّبُ بِقُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِذْ بِاللَّهِ مَا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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَسَىٰ رَبُّكَ أَن يُبْدِلَكُم مِّن ضَرَّاءَكُمْ خَيْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ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 وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ مِنَ أَمْوَالًا وَرَحْمَةً خَيْرًا مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَهِكُمْ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ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 ثم تواف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رَضَى اللَّهِ كَمَا فَأَبِسَ خَطًّا مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عَيْنَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آيات يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ نَأْتِكُمْ بِقُرًى فِيهَا مَعَ كُلِّ آلَاءَ حَيَّةٍ فَأَخَذْنَاهَا وَهُمْ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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحجح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا أكثرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فوافا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يبرن تقلب الذين كفروا في البلاد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 وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشتتون بأيات الله ثمنا قليلا